وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا لدا يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال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 غير المغروب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهنى العظم مني واشتعل الراس شيبا واشتعل الرأس شيبا ولمكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت مرأتي عاقيا وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني, يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله رب رضيا يا زكرياء نُبَشِّرُكَ نبشرك إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي, غلام أنا يكون لي غلام وكانت امراتي عاقلا وقد, وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا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 فأوحى إليهم أن سبحوا ذكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة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 يا اعوذ بالرحمن منك اكون تتقيا قال انما انا رسول ربك ليهبل لك غلام زكيا قالتا ما يكون يكون لي غلام ولم يمسس لي بشر ولمك قَالَ قال كذلك قال ربك هو علي هيم ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا نطويه فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فاجا المخاض مخاض الى جذع نخلة قالت قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا فناداها من تحتها ألا, ألا تحزني قد جعل عبك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النفلة تستقطع تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي والشربي وقضي عينا، فإن ترين من البشر أحدا، فقولي، فقولي إني نظرت للرحمن صوما. فَلَا نَكْلِمَ الْيَوْمَ إِلَّا سَيَّاً لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَلِكِ الْيَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا اخت هارون ما كان ابوك راسوا ما كان ابوك راسوا وما كانت امك بغيا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 وأوصاني, وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا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 فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بِهِمْ بهم وأغصر يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ظلال مبين وأذلهم يوم الحسرة، وأذلهم إذ قضي لهم، إذ قضي لمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إن نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون.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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقاً نبيئاً إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني فاتبعني اهلك صراطا سويا يا اات لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن من الرحمن من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال اراغبنا على آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا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 شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم وجعلنا لهم لسان صدق عليا الله واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيئا وناديناه من جالب الطول ليمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل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 واذكر في, الكتاب إدريس واذكر في الكتاب إدريس انه في الكتاب كان صديقا نبيئا ورفعناه مكانا عليا اولئك الذين انعم الله عليهم من نبين من ذرية آدم من ذرية آدم و من حملنا معناه و ذرية إبراهيم وإسرائيل من هدينا واجتبينا إذا تطلع عليهم آيات الرحمة خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يَظْلِمُونَ شَيْئًا جَنَّةَ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ ماتيا لا يسمعون فيها لغوى إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا, وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا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 هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أيذا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أننا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحقرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة نيهم اشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم يؤلم بالذين هم اولى بها اصليا وان منكم الا واردها وان منكم الا واردها كان ربك حتما ما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 وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن اثاثا ورئيا قل من كان في الطلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب, إما العذاب وإما الساعه فسيعلمون, فسيعلمون من هو شر مكانه وأضعف جودا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مرض أفرأيت الذي كفر بآياتنا، وقال لأوتي أنما لو ولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عدا الرحمن عهدا؟ كلا.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 وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا أندا يكاد السموات يتفطرن منه فتشقاق وتنشق الأرض وتخر الجبال وتخر الجبال هدنا دعوا للرحمن ولدا السماوات إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم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 وإذ المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وداً فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتمشر به المتقين وتنذر به قوما لدى وكما أهلكنا قبلهم من قرد هل تحس منهم من حد أو تسمع لهم ركزا الله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 لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ اللَّهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإياك نستعين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 لا إله إلا أنت اللهم أنت الملك لا شريك لك أنت الفرد لا ندلك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب نعوة المضطر وتكشف الضر وتشفي السقيم وتغفر الذنب العظيم وتقبل التوبة وتقبل التوبة ولا يجزي بآلائك أحد ولا يبلغ مدحتك قول قائم لا إله إلا أنت سبحانك إنت كنا من الظالمين اللهم صل وسلم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا في من هديت وتولنا في من توليت واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من آذيت ولا يذل من وليت تبارك ربنا وتعالي تبارك ربنا وتعالي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 واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا وجعل الجنة هي دارنا وقرارنا يا رب العالمين اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره اللهم لك الحمد على ما وفقتنا من صيام رمضان وقيامه اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش ولا تجعل حظنا من قيامنا السهر والتعب اللهم لا تجعل حظنا من قيامنا التعب والسهر يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اجعله قائدنا الى رضوانك والى جناتك جنات النعيم اللهم اجعلنا ممن يقرأ القران فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى برحمتك يا رب العالمين اللهم ارزقنا حفظه وتدبره والعمل به يا الله يا وأنت المقصود ومن ندعو وأنت الرب المعبود وبمن نلتجأ وأنت صاحب الكرم والجود إلهنا وسيدنا لقد غارت النجوم ونامت العيون وأنت ملك حي قيوم من الذي سألك فحرمته ومن الذي دعاك فطرته ومن الذي التجا ببابك فأسلمته أنت إلهنا وسيدنا نسألك مسألة المسكين ونبتهل اليك ابتهان الخاضع الذليل وندعوك دعاء الخائف الوجل وندعوك دعاء الخائف الوجل دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك اسمه ورضي لك أقفه وفاضت لك عيناه. نسألك يا ربنا في ليلتنا هذه أن تعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم إن لك في كل ليلة من رمضان اعتقاء من النار اللهم فاجعلنا منهم اللهم فاجعلنا منهم يا رب العالمين اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا فضلك واسع وجودك كبير وعطاءك كثير يا ربنا اللهم انصر إخواننا اللهم انصر اخواننا نستضعف فينا في كل مكان رحماك بهم يا الله انت هكتل وخربت الديار وهدمت المساجد وقتلت الأنفس ظلما وعدوانا اللهم أنزل على إخواننا نصرا لا يرد اللهم نصرا قريبا وفتحا مؤزرا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أهلك عدوك وعدوهم يا رب العالمين اللهم وفق ملك البلاد إلى ما تحبه وترضاه اللهم وفقه وأعوانه إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد اللهم وفقه واعوانه إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد يا رب العالمين اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور اللهم لا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم لا تجعل معنا شقيا ولا محروما اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله